بسم الله الرحمن الرحيم حامد والكتاب النبين إن نزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم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 الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخال مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أما لهم الذكرى وقد جاء جَوَلَّهُ عَنْ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُون إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَرِيبًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيم أن أبدو إلي عباد الله إني لكم رسول أنيم، وألا تعلو على الله إني أتيكم بسلطان مبين، وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون، فدع ربهم. أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقاب كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا من ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين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 صادقين أهم خير أم قوم تبعي والذين من قبلين أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن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 إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالبهر يغلي في البطون كغل الحميم خذوه فاعتروه إلى سواه الجحيم ثم صدقوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم